بسم الله الرحمن الرحيم فينا مستعاضا علينا بهدي الله تعالى من جل الله وملائكته الحمد لا إله إلا الله لا شريك له وشهد أن محمدا عبده بعد في نص الحديث يا الله وخير الهدي هي محمدا صلى الله عليه وسلم أشرى نموذج ثلاثة أو كل ثلاثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلال في النار.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 That is the murder. The food in white or the last Lebenurs. For the لا of M.uln and edible Васярside. It is called deskt howbus of con cit twelve日 from being silenced to make your screens in the public and naturale. And I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 شان دهلان خورد نخواهد دانششت و دانشتو نودی خواهد و باشتریش وای باشی آزاده بیخواهد که او کو عبد که او کو برایش تشن دانشتوه یان باشی وی تحیات دانش بیخواهد باشی آزاده و خیر ما که تورد علیه الآیی باشترین خوردنه و که دستی زور با آیت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 داوتش هیکسی ولی من لگشت بسیگو بساتیار نناآی ولی آن وان کردو تا همینی کتاب ال اشریفه اینی که بسکانی خواندن و کن کل حرام هرچه انسان سرخوشو بیهوشو مست بکه بی آگاه بیهوشی حرام و ما اسکر کثیره حرام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 گیروی یا بلن شربت و عصيری میوژو خورم پیک و لیکاتا درست نیه با لبروی آجور خالی طیع آجور گیرویا آجور خوردنویا یعنی وایلی انسان برای مستبونو سر خوشبونو بی خوشبونو آب بود لبرویا یعنی درست دو میوا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 ومضنت ذلك ما زاد على ثلاثه ايام تاسير روش درسته دويسي روش تر تيکچت يعني ساقه توپرو شربتي ميوش بگراوا يا هر ميويكي تي بگراوا داين دويسي روش سرکيتام وبونو رنوش تي تکچو هني كفوشتي كردوا اكر ما اگر كسبي خاتوا يعني جوره حالتك بسردينت كا وا هست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 ابي تروح ابشيله اللي كعتته قال لا قال فقط شرب معك اشرب منه واخبث طبش عبتلو... أه... فقط شرب معك اشرب منه من طبش دخل حديثنا إلا من عذر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 إذا كان فوق أربع أصابع عجل الصاريو شاربنجي هو يعني إنتاش شاربنجي ش؟ درسته إلا للتداوي إلا كسر ما ما قلنا شيء توشى خريان وحساسية وش تانا هتبه أو رشمون بره جورق قماشة كي نرمة درسته أو كتداوي بكاري بينه أو كشون هندقنا الصحابة بكاريان هنا ورزاي رضاه خايف بررتكاريان ولا يفت يفتريش ولا يفترش ولا يفترش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 ويدا اطعم اشبع ناني شي بدايه بهر يعني انسان تصنع بكابه زهد جائز نيا وهني خلقك جليك لبركات ونا خلقك جليك الشاذ يا بنو منان جليك هي لمنطقي با او جليك يعني مالك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 تشريعه فروردي ابي لا نخش لو تتكل زرنلو وابطانو لا كات خصام ومجادله ومناقشه بشاي رنيه بروداكساني خويناز طبعا غالبي شاي عويا يعني غير هندق نوادر هي والعبره بالغالب وشاي ليس بالقليل من الناس بالقاعده والحمد لله رب العالمين